سجين. نصيحة سجين كنت تعاطى عند واحد واحد يشتغل وظيفة مرموقة وكنت أنا مثل العبد عنده مثل خدام جيب روح روح تعال عشان اتعاطى ود ود تعال روح اصعد فوق انزل تحت بس علشان اتعاطى كبست علينا الحكومة وكانت فيها كمية كبيرة وهذا مرموق من اسره محترمه تشني أنا ماني محترم بس هو محترم وحنا قاعدين في السوبر رايحين لدار مكافحه المخدرات يبي يقول لي تكفى اخوك قلت نعم قال شيلها عني قال تكفى فوا عاريت من رجال وانت والله ما حد يشد فيك الظهر وتبشر اشيلها واشيلها وانا اضحك وقام يطقوني اداره مكافحه المخدرات يسوون لي حبلات بدون كيك ويقول لي الضابط والله والله انها مبلغ وانا أقول لهم له لي. يقول لي حرام عليك راح تروح سجن اقول له اقول لك ليه واروح للشيخ والشيخ يقول لي اتقب والله يا مولدي يا اخي والله يمولك. قلت له يا شيخ تبيني انا اظلم ناس ثاني هي لي انا شايلها عنا عشان لما نروح السجن ولا لما ننفثر بالحاره يقولون ان انا رجال شوف الرجوله بينوع فدخلت السجن ويوم الايام كان على وتر الغدا جاء نادوني قال تعال وقع ورقتك ولا القى حكمي سبع سنين سجن سبع سنين سجن من عمري اهديتها حق واحد نذل سبع سنين سجن من عمري ومن حياتي اهديتها حق واحد ما يسوى شيء والله ما وقف على السجن وزارني يوم ولا ذكرني يوم وأنا في السجن بعد شهر ونصف شهرين جاني أخوي قال لي جاك ولد سنسميه قلت له سمه صالح واشتغل قلبي على ولدي أبي اشوف ولدي وقمت أقول حق نفسي لو اني أنا ما تعاطيت البلاوي كان أنا عند ولدي كان عند أمي والله كان يمر رمضان علينا والعيد وكل مناسبة دموعنا مثل الجهال بعد سبع سنوات وخمس أيام طلعت من السجن كان مفروض أروح أشوف ولدي لأن عمره ولدي سبع سنوات وشهر مفروض اني أروح أشوف ولدي عمره سبع سنوات قال لي لا أبوكم سافر أمريكا يجيب لك شهادة فأول ما طلعت من باب السجن العجان الشيطان ياي تروح البيت وانت صاحي ما يصلح وروح حق الرجال اللي شلتها منها سبع يمكن يعطيك شي تمشي حالك فارقب تاكسي ومن بوابه السجن لبيت بيت الرجال طقيت الباب طلع لي ولده قلت له ابوك وين له يوسف الصالح عند الباب <تصفيق> اللي شايله عنك قال لي لحظة دش. قال لي ابوي تقول لك نايم افا قل لي يوسف الصالح يوسف الصالح شو نايم سويت رجع عند الباب طلع الرجال قال لي انت ما تستحيله وجهك. ما تستي على وجهك تطق الباب علي انت الحين اصبحت ذي ارباب سوابق انت مشبوه لا تطق الباب علي هو ما يندر اني انا انشبهت منه هذولي صدقاء السوق اللي في يوم الايام نعزهم عن والدينا هذولي صدقاء السوق اللي في يوم الايام نحترمهم اكثر من والله اكثر من وبعدين الحين يوم طردني الرجال قلت بروح اشوف والدي فاتصلت بخوي تلفون من عند البقاله وقلت له انا طلعت من السجن وركبت بتاكسي وما كان عندي فلوس كفايه وتعال اخذني فجاني فكانت عندي شنطه سوده وركبت وياه ويوم وصلنا عند الباب ولا في هال واجد عند الباب يصفقون ويقولون عمي جه عمي جه وكان صالح ولدي معاهم يصفق معاهم يقول عمي جه عمي جه وكنت خجلان لاني ما نعرف صالح منهم فيه والله يا شباب كنت خجلان اني ما نعرف صالح منهم فيه حتى نزلت من السيارة وما كان ودي انزل كنت نودي اسال اخوي وين صالح كلهم يقولون عمي عمي ما قال بابا وانا نازل من السيارة وجاييني الصغار قام اقشر اخوي من فوقي قال لي هذا صالح يقشر من فوقه يوم جيت لميته قال لي يا عمي؟ قلت له انا بابا قال لي بابا انت وينك؟ بابا لا تروح عني بعيد بعد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ولا باليت هالكلام العصر بالليل انا متعاطي ما, ما كانت في نيه صادقه لا سجون ولا مستشفيات لان ما كان في نيه صادقه وهمت وبعد ست شهور وانصاد واتخذ سنه ونصف في السجن حياة اصبحت سجون مصحات مصحات سجون انعدم فيني الاحساس راحت فيني المشاعر صدقوني يا اخوان والله والله والله والله, والله اذا بتدعي على عدوك تدعي على نيد من مخدر ما في احساس دخلنا على مروج في يوم الايام اللي بنشرب منها مخدر فتحنا الباب وجينا دخلنا الصاله ولا واحد ساجد كنا قاعد يصلي فقلت له يا عم سيد ايش فيه فلان قال طفى رادوا طفاه ايش معنى طفى ايش معنى طفى يعني مات يعني مات كل يقولها كل يقولها كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يا ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز, فقد فاز وما الحياه الدنيا